Bismillah al-Rahman al-Rahim. Baca Bismillah Rabbika al-Ladhi khalq khalqil insan min alaq. Baca, Warabbika al-Akram al-Ladhi 'alma bil qalam. 'Alma insan ma lam استغنا إن إلى ربك رجع 122. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى 123. أرأيت إن كان على الهدى 124. أو أمر بالتقوى 125. أرأيت إن كذب وتولى 126. ألم يعلم بأن الله يرى 127. كلا لإلا 129. لا نسفع بالناصية 120. ناصية كاذبة خاطية 121. فليدعوا ناديه 122. سندعوا الزبانية كلا لا تطعه 124. واسجد